ويبعي قلبي شبت النار يا سعود فرضا خلو من ما تهرم في والش وقلبي يا طلوع عرويضن ديم بن سباري سرعه تهتسب قري يسو جهل ما لها قعود قر من على شاف الخال باله يسر يا محل شاف القطجوال وافر في غاي عن ريح النف فالوسطا مري في غاي عن ريح النف فالوسطا مري وتناعر يا سعود فرضا ظلم من بات حرم في والش وحلم يا طلوع عرويضن غدن جيبن سبار بسرعه تهتسب قري هو نشامى تعشق والجود رجال دين اهل الصدور المشارح والرابح اللي يقضي الليل بسجود مهده ربه بس يا هلل ويتسبيح مهده ربه بس يا هلل ويتسبيح ويبيع قلبي شبت النار يسعود برضا خراما باتا هرم في وشيح وقل ذي يقل وعر ويضال جيب سباري سرعة تهتس بالقر والربح اللي يقضي الليل بسجود مهده ربه بس يهلل وتسبح أدى الفرا يضرج هذا النفس بجهود استغفر الله بالمسى والمصابح صلوا على المغتار واعداد ما ينبت من الزهر ويطح صلوا على المختار ما هابت النوت وعداد ما ينبت من الزهر ويطيح والبيع يوضي شفلت النار يسعود برضا خراما باتا هرم في وشيح وقل ذياطا وعر ويضا لغدود سار بالسرعه تهتسب